لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا عن الناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس فابا اكثر الناس إلا كفورا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا او تسقي السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي او تاتي بالله والملائكه قطبلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وَلَن نؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَنَآ أَن يُؤْمِنُوا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا۟ قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا